واللائي أسلم من المحيض من نساءكم إن ارتبتن فعدهن ثلاثه أشهر فعدهن ثلاثه أشهر واللائي لم يحض وأولاد الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن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 ولا تضارونن لتضيّقوا عليهم وان كننا اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا واتمروا بينكم بمعروف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 لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها, فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها